يتلو عَلَيْنَا مِنْ سورة هود أعو الله إن الشيطان الغدي إلا جبقنا من الرحيم إذا تمود أطاهم صادحا قال يا قوم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 wrong <laughs> Amen. تطور الله ولتنم لا يتا فدعوه Thank <laughs> you. والله خایلی 6 The I don't know if All right.